تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير <تصفيق> <تصفيق> الذي خلقنا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات و ط ب ا ع ما ترى في خلق الرحمن من تفاؤل فارجع البصر هل ترى d o n u Mm-hmm. لفضيله الدكتور م ح ي د راتب النابلسي ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إ ل ي ك البصر خاسئا وهو حسن you ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسين r t h i s d a y وللذين ا كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا ولقد زينتم موسى Não. Thank you. w h وقالوا Yeah. <laughs> خلق وهو ا ل ل ط ي ف الحسنى ع ل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها أ ف ي ل ه الدكتور م م د ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أ و ل م يروا إ ل ى الطير فوقهم صار لا <تصفيق> يمسكهم أ َ م َ ن ْ هذا ََ الذي َِّ يرزقكم َُُْ إ ِ ن أ َ م ْ س َ ك َ رزقه َِْ فمن هذا الذي يرزقكم إ ن أ م س ك رزقه Bye. قل هو الذي انشاكم وجعل لكم السمع والابصار و ا ل ا ف ئ د قَلِيلًا 「あん、um م و س و النابلسي ل ل ع ل و ا ل ا س ل ا ي 「あなたは私の手 ف ي ع ت و و しま و ر س م ع والابصار و ا ل ا ف ئ ذ قليل ا ما تشكر OOOH ل ف ض ي ل الدكتور م ح م راتب ا ل ن ا ب ل س م ا العلم عن د الله و إ ن م ا أ ن ا نذير مبين فلم اتعلمون من هو في ضلال مبين قل أ ر أ ي ت م إ ن أ ص ب ح ماؤكم غورا فلما راوه زلفه me